مَا يَسْتَهْزِئُونَ بِالرَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَمْ هُمْ إِلَيْهِمْ لَارَجِعُونَ وَإِن كُلُّ مَا جَمِيعُ الَّذِينَ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ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 لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهير وكل في فلك يسبحون